بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله نحمد ونستعين ونستحي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المبتلى ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد المعلمات رايحين فين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما زلنا في قراءه الاخفاء غننا الاخفاء أو طريقة قراءة غنة الأخفاء الأخفاء مع كل مع حروف الإيه؟ الأخفاء المرة السابقة إن كرأنا النون السابقة النون المخفاء مع حرف إيه؟ قرأناها مع الكاف وقرأناها مع حرف الكاف في قلنا في كلمة واحدة ممكن نقراها في كلمة واحدة الكاف قراتها في كلمة واحدة في كلمة كلمة من وقلت فيها أخطاء وأنا بقرأ كلمة منكم وأقولها لكم وقرأناها في كلمتين التروين كراما كاتبين. عندما قرأنا كلمة في كلمة النون المغفاة في كلمة واحدة كان مثالا لذلك أخذنا مثال لذلك كلمه من شو فيه؟ قرأها هكذا من من من أنا أرتديك الأسهم بتاعة الغنة طالعة منين خيشو ما تقوليش من من من من تأسوتك من تح من الصويت من هنا وصيل وكل الغنة طلع منين يبقى أنا بقراه من, من شيء فصول من من هو كمان خطا انت بتقولي ما بنقول هاش كده انت بتخري تقولي ما من من فتحه انتقل ده النون هنا قريبه من حروف الاظهار انه الكاف قريبه من حروف الاظهار الكاف قريبة من حروف الاظهار يعني النون شبه مظهر يعني لما اقرا من بقول من من كان يقول من من تفصوت النون خلي بالك انت وانت ما زلتي اللي بتقولي منكم بتخفي بتخفي النون في الكاف يعني بتاخذ بتدي اخفاء النون الساكنه التي بعدها كاف ما زالت من اخطاء جنين انت ما زال فكك السفلي من خطوني من من خطأ من منكم ما زال خ... ما زال فكك السفلي نازل من من خطأ ليه خطا لماذا هو خطا لان انت بتقراي الميم بعدها نون ساكنة وبعد النون الساكنة في كاف يبقى كأنك كنت بتقرأي شكل فكك كأنك تقرأين نون يبقى يبقى الفك يبقى فيه ما فيه كأنه سكون يبقى هقرأوا من فوق من كأنك تقرأ كأنك أنت في مخرج النون من من منكم لا شوفي بعضكم قالها زي من خطأ مش من يا بنتي من مكسوره م... كانك تقولي من قولي من من من طرف صديق عن نقول قليل لك قولي, قولي من وهي ما زالت منكم كوم ليس اذننك اللي انا شايفها دي مين اقول غلط لان انت لو بتقوليه قولي من يبقى شوفي شكلك مسك المرايه وشوفي وانت بتقراي منها هتبقى شكل فكك ازاي من لاخ اسناني من انت شايفاني ان انا فاتحه شفتي واسناني باينه بقول مان مان هكذا خطا من منكم من وليس من من خطأ هذه غنه مفخمة والمفروض ان النون بعدها كاف المفروض ان انا اقولها ايه مرققه يبقى ازاي اقرا منكم من في احنا بنعيدها كل ما عتها بالمره اللي ولا قبلها وما زلنا بنقراها خطأ من قوم من قوم ايوه اقراها دي من قوم لوراكي شوفي هي بقى عملت ايه ما زال في كه من من ليه عملت كده خطأ مش ليست قراءتها من من من يا بنتي من منكم فوق مكان نخرج النون طرف المسن قريب من النون ومش مين من مين... اي بعدان يبقى اقراها مرة ثانية ازاي منكم منكم من ودي قلنا صوت الخيشوم صوت الغنه من منكم منكم يبقى خاصه شيء إيه بقى يعني أنا أقول لها تقول لكم نفسي لأنا قلت الكلام اللي قلت الوقت قالت مين وعمل الشاف هكذا مين كده صح مين الخطأ عندك لوقت وانت بتغريفة فتحة كده وانت عمله مين عمله كده بتقولي مين كده صح الصوت لازم اسمعها منكم لأن يا بنات إحنا لو أتقلنا كل حرف هنطقني القراءة أنا عايزة منكم أعلمكم حاجتين أنا عايزة منكم أعلمكم القراءة القراءة بطريقة القاعدة النورانية ازاي اقرا الحرف مستقل عن الحرف اللي قبله بدون تعسف بفتحته او كسرته او ضمته مش اخد كل الحروف على بعضها حتى متقن الحاجه الثانيه انت الوقت بتقولي مينكم المين مكسوره ترفعي فوق عشان تجيب النون الساكنه ليه مازال فرقك تحت في المين في النون مين مين ليه بتقولي مين فتحه شفايفك كانك بتقراي كسره مين مين مين قولي من ليبتقولي من لغنا لي لي مفخمة هذه غنا من من من لغنا مفخمة صوت قدام يا بنتي من منكم منكم راعي الحرف المرقق الذي يأتي بعد النون الساكنة في الإخفاء ما رفعش أقصى الصوت زي ما أنت تعرف من من بيجيبني غنا غنا مفخمة صوتها غير صحيح هيفا احسنتي قالت منكم من بطاسلين ساصابه من يا بنات من منكم منكم الورق حطه لي حطه قريتها حطه خطأ لا خطأ لا خطأ خطأ قالت كده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مين لا لا لا ودي بتسنق عندي قرب اقراها في يا بنتي مينكم منكم ليه بتقولي من الشيخ الحصري هو بيقراها شبه مظهره منكم بس فيها غنه منكم بس فيها غنه ليه بتقولي من ليه بتقولي ما ليه هنا خطا من خطا هي بترفع لسنة بترفع أقصر سنة ما بترفع أقصر سنة ما ما ما من من لحد ما نطقنك شوفوا ولو حرف حرف معاكم لحد ما نطقن حرف لو أطقنتي كل حرف لو أطقنتي قراءة الغنة بالأخفال أو ليه الإطغام وأعطيتي للحق حرف مستحقه التشكيل يعني التشكيل اللي هي أتمام الحركات كسر والفتح والضمنة لو أعطيتي كل حرف مخرجه وصفته فتحته أو قصيته أو ضمته بدون تعسف هتقرأه وتبيه تلاوه القرآن ولو كنت أمية كما ضدت أنا بتاني شفت المثال من دي ما كانتش بتعرفتك فمن فضلكم راهوا يعني المسائل يعني أنا دلوقتي عندي غنة فيها بقنون معليها كاف أو قاف وقاف والكاف قريبة من حروف الإصار لإيه همزن ها عين ها غينن خار يبقى رئيمة منها يبقى تبقى الغن الحرف ده قريب من حروف الإخفاء البلزار هيبقى الشيك بنهو الظار يعني هتبقى مين مين مين مش من مش من الصوت ما نتطلعش من ورا كده مين مين منكم مينكم مينكم, مينكم؟ وليست مين مين لو لقيتي ونت بتقرأ الغنة يا هبه الغنة تقراها وانت صوتك في الغناء الرقيقه ورا كده ترى كده من من اولك ترفعت اقصر سالب غنتي القراءه مخفه قراءتك للغنة المخفى في النون التي بعدها كاف غير صحيحه يبقى زي اقراها من من ام وقوم دي خلي بالك وانت بتقراها اياك تقرا الكون تقولي من كم كم كو هي ليست كو هي كو يبقى مين ام من، من، شوفي صوت, صوت الأسهم المشي من الخيشون الزاي عالية واضح صوت من, من، من، من، هم من، لا، اكسري من، من، هم من، هم من، من، من هم من، هم من، هم من، هم وليها يا يا لو انا قلت منكم ده اسمه نبرا اسمه صياحة النون على حرف النور على الغنى والغنى ليست نبرا الغنى على صياحة اجي عند الغنى اقول منكم ده اسمه نبرا يبقى ازاي تقول البنت الرحيلane ليست نبرا الغنى ده صوت زي انا قلتلككه وكلا وردتوكه صوت طلع قليل اسهم كبير صوت كبير طلع من الخيشون جزء من الجزء اللي هو جزء منها هو جزء ثاني اللي انا بقول من من والتاني. مين ورح طالعه الثاني الاثنين مع بعض بيقولك لك صوت بسيط من الداخل من هنا عند النون وكل الصوت معظومه منين من الخشوم عشان يجي لي صحيحة ما تقوليش مين من من من او تقولي خيشوم من هم بعض الناس بتقف كده خيشومها وتقول مين مين من... لا ماشي الصوت. مش الصوت خالص صوتي مش هتتزن مش هتطلع صحيحه من من من من منكم بدون تعسف انا هي منكم ادي الغنا صوت من فوق خشن فاي صوت الغنا احسنتي همت لا انتو غنا ضعيفه عزيز الاسهم اللي احنا جبناها المره اللي فاتت القويه اللي صوته واضح خارجه من الخيشوم مش تبقى غنه الغنه هي صفة صفه القوه صفة صفه قوه ها ازيك ما بتقتل صوتك على الغنه من شايف الصوت عندي من من انت فزيت مين من من باين من مين, مين, مين, مين, مين, باكت مين, باكت مين الصوت الغنه بقى ماشي منين في مكانه قالت مين ما زال كل الصوت منين من تحت ما زال كل الصوت عندها من هنا ده مين مين ها مجلبها قال الصوت الغنى ليه بتقولي مين ليه رفع أقصى لسانك مين؟, مين مين مين خطأ مين مين مين, مين؟ انا سمعت لكم الشيخ مصري واه سمعوكم تاني Min Min Min أحسن هنا أيها عايزة صوت الصوت اللي من فوق الصوت اللي من فوق العال غنى الوطحة صوت القوة مم. وفي, ال... وفي ال... الكلمتين فاطمة يا بنات مش مين من من من من قلنا صوتي بيبقى عالي عالي عالي واضح من منكم منكم منكم مش مين ضيق المخرج من منكم منكم من من مش مين ما توسعش قوي كده من تبين كراما كاتبين برضو التمرين بعده كم ازاي اقراها كراما خلي بالكم معي لحظه ك راء بك بكسر كاف وبفتح الراء وبجيب بعدها مد بقول كي كي, كي شديده كرام وش كرام الكاف حرف شديد في ننسه عارفه ايه بشده باينه الشده في الكاف واقرايها هكذا كراما ك كاف طيب هناخد الحرف التالي نهاردة حرفه هو ايه نهاردة يكون حرف الجيم حرف الجيم طبعا حرف الجيم ده يعني الاخطاء اللي بتقع فيه كثير جدا جدا جدا اصلا بتقع في المخرج وحرف الجيم بتقع فيه اخطاء طبعا انتوا عارفين من اول ان الحرف الجيم ده حرف رقيق وصفاته إيه حرف شديد ليس به همسا ولا يجري صوته أين مخرجه حرف الرقيق تظهر فيه من من لا يفهم معنى الإمالة تظهر فيه الإمالة لمن يقرأ بشدة الحرف شدة لقة الحرف والحرف الرقيق كما ذكرنا كثيرا وصفا لا إيه أيوة أو لا لو سمحتوا انا عايزه المعلمات كلهم يحضروا لا براسا ولا لما تيجي تقرأي حرف الجيم هقولها برده كالتالي جا جا, جا. فين وسط لساني طرفه فين اين المقر مع لازم تقريه مع ما يحديه من هناك الان يبقى اج اج جا ج جاء جا. جو, جو. جي. جي قوي حرف شديد أيضا حرف جيم حرف في شدة وفي عدم في لا ما كشرقة ولا في همس إذن طيب أنا لأ لما يأتي حرف النون الساكن ويأتي بعد جيم فيها إخفاء يبقى في هنا الصفوة إخفاء كيف أقرأ النون التي بعدها جيم كما يعني واحنا بنقول كده في الجيم في النون ساكنة وبعدها جيم في كلمة ثانية نون ساكنة وبعدها جيم زي كلمة أن جاءه طيب أن جاءه إيه العامه إزاي أقرأ النون التي بعدها جيم ايوه قبض أن شوفي أن أن أن, أن... طبعا في السنة عند النون ثم انتقل عند الجيم أن جاء بعض الناس تتكافئ هنا تقول ان جاو أن، أن،, ان ان خطا انا بقولك طرف في لسانك فيه يبقى نون عالدلو الساكنه ان هناك قدام وحرف دي رقيع يعني مش ممكن تقول غنا ان جاو أن،, ان ان دي, أن دي غنا فخمه برتفع اقصى لسانك ليه وانت بتقرأ النون اللي بعدها جي تقولي ان جاو ان ليه بتقولي ان فيه لسانك يا بنتي علشان ما تبقاش غنة النون بعدها علشان ما تبقى النون وانا بقرأ النون وبعدها بجيب ما ينفعش اقول ام ام جاءه ام جاء بخطط ليه لان رفعت اقصى لساني وجبت بغنة من فقه انا وبعدت الثاني جدا مع المخرج النون ام بعد اقول ام بعدين اتركت ام جاءه او ام ام اطرح فتحة بجها كده بجها كده, نبجيها كده, نبجيها كده, نبجيها كده نبجيها أنتي خلني الثاني كأنك بتقرأي أن أنا بقولك بقرألي أن أن شايفين ب في شايفين شفايفي وأنا بقرأ أن شايفين بفكائي وأنا بقرأ أن أن أن أنتقل بقى من أن دي بدون إظهار النوم يعني طبعا أنا حرف مخفي شو في قرأتي أن أن جا ودأ جا جم شريف ضغط على ما خرج جيف ان ان ان أَنْ طرف الثاني مش في النون لو كان هناك أولت أن أنا قلتش أَنْ بقول بس طرف الثاني بعيد بقول جاء ورح على جي ان جاء مش ان ان ليه بتقولي ان خطأ دي خطأ خلي النون مخرجي من أهور. ان أَنْ طرف النور. أَنْ بساني طرف النون إبعاء كلها نقصة يا مدري مد الواجب المتصل يا حرفي يا حرفين يا, يا ثلاثة تبتقرأي دلوقتي بنقرأ الحفصة هو بطريقة الشاطبية في الواج مد اللي هي المتصل عدي على صبع كلا عشان تكوني متقنة للمد وقرأي حرف الجيم وقرأي حرف الجيم بشدته بعد مجيه بطرفك في لسان النون طرف لسانك عند النون انتقلي للمخرج اللي هو الجيم الجاب لماذا شعي؟ ما تقولي الان جا لا لا لا ليه بتقولي يا هي جا الجيم شديدة بييني شدك بييني ما ولذلك اضغطي بدخولي بقى عند الحرف اضغطي اجربي عن الحرف ام ام جا بعد ما ام جا كأنك بتضغطي كامل سبتي النوم خلاص وبتضغطي عن مين عند الجيم عشان الحرف مظلوط موزون ام جا واقراي الجيم وسطا ما بقراهاش كالتالي ما بقولش لما بيجي اجيب الغفول جا جا دي بتكون الجيم كده ليه, ليه تقرا الجيم هكذا الجيم حرفا وسطا لا برسا ولا سوادا لا يقرا الجيم جا ولا تقرا الجيم زا جا... متنين لانه في خلاص في ناس بتقرا الجيم جا جيم ناس اللي هم عندهم ايه الاماله زي نقول مثلا ان الاكوان بيميل جاء او حمز هيميل جاء يبقى لو انا ما اقدرش اقول ايه جا جا ابدا انت اتقلت نقرأ اخرى ما تقوليش ان ان ان جاء اقول لك يا بنتي الذي يميل الجيم في جاءه في ناس غير حفص احنا بنقرأ لحفظ يبقى فتحيها معتدلة وانا قلتلك سابقا ان الحرف المفتوح صوته لو هكسب له سهم يبقى سهم رأسك لحفوق جاءت بوسطية. بوسطية لا فتح وقول جاء ولا فخ ماقول جاء ابدا زي بالظبط ما انا بقول اسم مثلا اي اسم مثلا بقول جاد جاد جاد او جابر او جميلة جا ميلة جا جا وليس جا ما بقولش جا ميلة جا جا لا قولها بسطة نقول جميلة يبقى هقرأ ان جاءه خلي بالك وانا بقرأ جاءه عشان ناخد بقى كده القراءة صحيحة انت عندك الوقت النون بعدها جيبه اخفاء طرف مسانك عند النون ينتقل عند الجيم من غير تفقيم المخرج من غير تفقيم الغنا مدي اربع حركات بعد كده هاتي الهمزه حققين الهمزه مفتوحه ان, أن جاءه الاعمى جاءه متجاءه همزه مسهله لا تسهليش الهمزه لان ساعات ما بتيجي تقرا المد بتبقى الهمزة معاكي وراءها الماء المد الهمزة التي وراء المد بتبقى مسهالة خطأ عقاق الهمزة من مخرجها ولأن الحرف الأخير هاء ضعيف هاء ضع منك لما كنتي تفهم انك تديتي مخرج الهاء وتقرئي أن جاءه الأعمال ولكن يجب ان تتعامل مع جاء كان بينما يقراها بان أن بينما يقراها أن يقراها بينما يقراها بينما يقراها طيب يقراها بينما يقراها التي بعدها بينما يقراها بينما ام جالك نعمه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لانها هي كانت اختك دي كانت ما شاء الله ما بتفتحش وكانت بتميل بس شوفي لما تاخدي بنات القواعد صحيحه قراءتك بفضل واحده واحده هتبقى صحيحه اقراي افتحي شويه صحيح لأن المادة هيبقى منين؟ من الجوف لكن بعض منا بيقرأ المادة كله بتحسي صوته طلع منين؟ من فامه بس من فم تقريف الفم فقدوا جاء قافل جاء جاء حين فارقنا بلصوتين؟ حين فارقنا بلعين مقول ان لا ما تقوليش ان هي مش النظم ان اعمى الاعمى فيها قراءات ممكن تبقى تبقى مفتوحه او تقليل او اماله يبقى لازم تقراي التقراي المفتوح يبقى الأع... عندك الاعمى ما مفتوحه افتح بالفتحه من لفوق الأعمال، الفائدة، الأعمال، أحسنتي، افتحي افتحي اسمعي اسمعي، حسي بأن المادة يأتي من الجو في فراغ وفراغ ما ما هو الجو صراحة في فراغ إيه بنات، يبقى لازم شعوري بالصوت، الأعمال. بصوا يا بنات تعرفوا لو ال تبقى ايه الاعمى التقليل والمتقمة انتوا يعني حبايبي بتقولوا التقليل علشان يعني تمشوا عليه ربنا يسعدكم انا بقولك ده الخطا لو انت بتقراي الحفص تقولي الاعمى بقولك ده هتقلليه احنا بنقرا الحفص ايه فاتحه يبقى ازاي يقرا الاعمى الاعمى سنتي الاعمى وانا بقراها الفتحه معتدله لا تخليبين ولا رجع الشمال لا يكونوا الله رصان شدة أل... أه ما تقولوش ورايا من فضلك. أه ما من... نقولهاش كلا أل أعما خطأ لك ده انت بتقرأي جزاك الله خير أل أعما الصحيح أل أعما هقول لكم الاثنين الطرفانيين اليمين واليسار لكن مش عايز اسمع صوتكم من فرملكم اللي هي باقول لك ما تقرأ ايش لحظ كده الاولى الامالة القصدي التركي في شدة الرقة الاعماء خطأ دورة جميلة والتانية الخطأ التاني انك تفخمي الاعماء شوفي ما ما ما ما ما, ما, ما وليست ماجدة ما ما دي إمالة ولا ماجدة ما ما دي تفخيم. إذا إزاي أقرأ وافتح طيب يبقى لي الواء القلمة إحنا نقول أيونا رأي أن جاءه الأعمى الأعمى صح حد من ورا يقولي أن جاءه الأعمى صح بص يا صحر مشكلتك يا بنات انا عايز اقول لكم حاجة في الغنة بعض الناس لما تيجي تقرأ الغنة لما تيجي تيجي على النوت راح مطي يا صطح انا مش وريت لكم الاسم والجامعة خيشوه صوتها ببعالي ازاي الغنة ها مش أن أن شوفوا الغنة أن شوفي بيطلع الصوت طلع ماشي من فوق ماشي من فوق هم مش أن أن أن ليس جاء باعت المادة انت دخلت عمل التفقير جاء ده تفقير جاء دي مالا جاء احسنتم حد من الورا يقول لي ايوه طيب تفردني احسنتي ما شاء الله عليكي انا شايفة ان الكبار هيتفوقوا على البنات يا بنات اجتهدوا والله يسعدكم يلا ودلوقتي وأنا بعرض لكم شريط الشيخ الحصري هتشوفوا قدقين قد الحروف نوزونة كوزنة الدهم لا لا الحروف كان لؤلؤ إزي كده نقرأ نسمع كده ونتعلم ونستزيد أيوة حلبتي تقرأي ولا جديدة هل بعدها؟ طيب احسنتي ضحى مش ان يا ضحى صوت الغنا عندك نزل ان انا اقولك الغنا فين يا بنتي صوتها جاء انت جاء ليه في... ما هو علاقه الشفاه بالجيم بلا الجيم أحسنتي أيوة مين ان أيوة فضلي لا افتحي الجيم اكتر جا اهل هنا يا ايمان بنتك اللي بعدك اللي بعدها أن جناء، أن جناء، أن ما؟ طيب بس هل اسمع الطفلة الصغيرة دي مين اللي بتقول دي انتي طيب يلا علي صوتك شان اسمعك يلا قولي زبطنا الإيمان، ما شاء الله لقوته إلا بالله. تفضلي فضيل، وصل. يلا. لا إلآن مش سهلة، مش على عامة، على ما، فتحية. بارك الله فيك. يلا. يا بنات مش أن، مش أن،, ان بعيد. دي تفخيم. خلي بالكوا من الصوت ده انا الصوت الخطأ هوريكم الصوت جاء ا دم تفخيم جاء د تفخيم جاء أه دا دا احسنتي قاسم حاضر الله خير يلا يا بنتي ولا يا ركز يا بنتي ركز يا بنتي انتبهي حبيبتي ان المد يكون من الجوف والجوف فراغ الحلق وفراغ الفم انت أفلى زهورك دوني جا جاء أفلى ادوها فرصة من فضلكم ندي فرصة عشان اتعلم كل اللي وراها. اللي وراها، تفضلي احسنتي لوراها لا مش عارف انتي بتم ان ان, أن. انوني ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه أن... لا مش ان انا ولا كاني قلت ده أن... يا نجات يا نجاح انت قلت ان هي ان ان ان ان بس ان ان بس بينزك ان جا. ان جا. ان جا. ان أول ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان لا مع بعضها. هاتي ضغطي على الجيم وانت بتقريها لا مع بعضها. ايوه هكذا. أن مش أن حطي لسانك في المخرج بتاع الجيم الشديدة. أن جاءه. الله حطي ايدك كده في المد تاخدي نفس في المد لا ربيحه تجدي نفس عندك هواء في المد في نفس في نفس في المد في هواء في المد الجيم والمد ليست كلمه ولا الهمزه ان جاء قويه عشان هنطلع غلط دلوقتي من فضلكوا هنزبط الخطأ يا حبيبتي. جاءه الأعمال. الحمد لله. فهمتي النقطة اللي خطأ اللي عندي كده إيه؟ هي بس لا لا لا أبداً هي لو ماشيت على الأخطاء على الخطأ. أيوة حد من البنات اللي ورا من فضلكوا الصفوف الأخيرة دي أيوة بهية بهية حبيبتي فضلي. حضرتك اسمك بهية؟ الوالد. أحسنتي بس لما جبتي جيم المد جبت المد فيه هوا الوطرين اللي موجودين هنا دول مش مقفلين مش جمدين جاء غير جاء جاء كانت بدل توبية جاء جاء قوي إدوها فرصة تقرأها صحيحة مردها الثانية إدوها فرصة فضل يقرأيها أحسنتي صوتك أحسنتي يلا قرأ أهالي أيوة <تسجيل> لا بصي انت من ان تتمكن بتنزلني ان تتمكن من ان تتمكن من ان ان ان حطي وحطي نفس فيه فيه يبقى ان ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن لكنك تجد انك تجد انك مرة ثانية تجد انك تجد انك تجد انك احسنتي مين تجد انك تجد انك تجد انك تجد يبقى حاضر مش تجد شوفوا بنتو انك تجد انك تجد انك ان انك تجد انك تجد انك تجد ان, أن أنت سلك مم مم مم تبع أنا. أنا خطا إيه إيه خلا خلا ينتهي خلا خلا خلا من خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا وإذا جاء جا جاء ان جا بتفقيق جاء ا باعتدال ده صح ان جاء بارجو التفكيك جاءت بقراءه شديده جاء خطا جاء وصح جاء تمام احسنتي يا وراها. مش اعمل اعمل اعمل اعمل خلني بالك يا بنتي. بنتك؟ تقعب معاك يا ماجده. مش معاكي. لو لات هتتناصرون ملاقصة لايكن. مع ماذا؟ تبع ماجده؟ قالت اللي هي انتمت لنتعرض بالتعب. لا دي دي اللي بالباهر. لكن لدينا بنتي جينات جينات والجيم جينات كلها جينات يا جينات جينات في جينات جينات جينات جينات جينات نور جينات نور جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات جينات ما قبتش ما قبتش تجيب ايوه لازم اجيب المخرجة بتقول ان جاء ان واجيبتش تشير بتجيب ابيل قبليل ان جاء ان جاء لكن مش مش عايمة مش تشجين بتجيبات الحرفة عليك فاضلي جاء جاء احسنتي احسنتي لبعدها هاي جاءه الاعمال والله تقدمنا تقدم الجميع وصابر اقوات ايماني يلا حبارك. احسنتي بس الجيم بعيها مني جرس صدح وليها تاني ان جاء جاء جاء رسول دي جاء، جاء And death, and death. Nadia. خلي بالك من جال لا تقوليش أن أبداً أبداً هي مش أنه هي أن تتطرف أن لسنك أنه انبسط كده عند النور لكن مش واصل عند الطرف عمله أن جاء أن يعني أول طرف سيبقى هنا بعد يطلع صوت الخيشوم بعد أن تنتقل إلى الجيم فوق أن أن ما تقفلشش خيشوم بس حتى نطلع الغنم أحسنتي لأنك بديش تفخمين أنت كنت بتفخمين أحسنتي في الجيم لأن كنت تفخمي قبل ذلك فضلني. مش ام ام أن... اي دكتورة تحدث. ما تقفليش يا بنتي ما تقوليش ام. ما تقوليش ابدا. ام ام ام ام بفوق. يلا. اتنين اللي جان بعض بايوة. لا مش جان. لا مش انجان. الجا مش يا حبيبتي مش جايه اج ده لا عم افلح ايوه ناخد كلمة تان البنات اللي بيميلوا دول ايوه انتو الاثنين الجنب بعض مم. لا انت افلا جا جا جا جا جا جا جا جا جا, جا. بتاحي كده احسنتي انت زبطتي كده لو عرفتي اخطائك بنت هتقرأي صح لجنبك البعدنا صح الحمد لله. شوف دول كانوا بيقفلوا، فكان الصوت عندهم عمال. صح. أيوة صح. أيوة أيوة. من صح. جاء بالحسنات فله خير منها، وهم من فزعين. سنتي واحنا هنجيب بقى حاجه هتبقى ايه عشان الجيم كده الكلمه فلا يجزى فلا لا. <في> ده. إلا ما كنتم إلا ما كنتم تعمل ناخد حرف إحنا سننى كامل طيب هناخد حرف تاني اللي هو حرف النون خبرا هناخد هناخد بقى مع التنوين خدنا نون مع الجيم نون الساكنة مع الجيم هناخد دلوقتي التنوين مع الجيم عين عين عين شوفي المعلومة الأنت لما تيجي تقرأيها عين شوفي العين دي تقرأها ازاي بتقولها عين بتختلي في فتحة العين بدايتها المفروض تيجي أر الحرف حمز هاء حمز هاء عين هاء يبقى أر العين يبقى عاء عاء وسط مش عاء عاء عين نفتح العين عي... عين عين عين لسه هكمل. عين جارية عين من يقراها هالي تفضل لا خلي ذلك لحظة اسمعوني عشان أقولكم الخطأ اللي قرأت فيه هي عمل راسه ترجعت راسها ورا كده ورا وقالت فيها مخرج الهاء مش مفتوح الهاء مفتوحه فيها هي قرات فيها ها ها خطا ليست ها, هي ها هالة ها هادية هاديه ها ها يبقى فتحها فيها فيها فيها فيها عين جارية كيف تقرا فيها عين جارية جارية بخرج الراع جارية جارية اقرأيها لي ولا اللي جنبك من من اول في ايه خطا في ليه خطأ عندها كده قريتها يا بنات قالت قالت انتظروا عشان تعرفوا صح قالت في في الكسر كان غير صحيح واصبح المد الذي يلي الكسر غير صحيح في بقى ايه مش حاجه في القران اسمه كده والصحيح في ها ها فيها فيها, فيها, فيها, فيها انا بتقول في تعرفوا لي يا بنات انا فتحت شبكتها كده في في ليست في في في ها في ها في ها عين جارية فيها عين جارية قرايه صحيحه هذه جاريه صح الخطا في الفقره الجاريه فقامت الماده فقامت الجاريه فعين عين رقيقه جاء رقيقه المد رقيق والياء رقيقه أعيد القراءه الثانيه بارك الله فيك فيها عين جاريه عينها عين جاريه اقراي يا فيها عين جاريه احسنت حد من هنا حيبه فيها عين جاريه اللهم لك الحمد لو خدنا من المحاضره النهارده ان انت فتحت كده يبقى كفايه عليها جدا طيب ها لا عشان اطبع لكم غلط شوفوا الغلط دلوقتي قالت نفس الخطا قالت في ها ها وانا بقول لكم في الفتحة انا بفتح فقي مفكي من امام كبير كده بقول فيها ها ها أبدا ده الفتحة من الامام معتدله في ها ها انا بقول افتاح المخرج ايه في البرد طيب مين يقراها لي تاني النجاح نفس الخطا يا بنتي في لوحده قولي في هاتي اليابس في, في. في. في. في. أنا عايز اسمعكم شو شيخ قصص الشيخ حصلي من علق طب تفضلين ايوه ممتاز زعت فيها كسرت الفاء انت ما بتكسرش الفاء اصلا بتقولي في في في في طيب مين هنا عندنا بعد كل ده عشان كنت بتنهي مع الاولاد بالتليفونات اقرايها فيها عين جارية جارية كده صح جارية مظبوطه الجيم مفتوحه كده جارية. جارية طيب فيها, فيها عين جارية جاء خطا يا بنتي وسطا حروفك لازم تقصدي ايوه اتفضلي ورقه خير ايوه شوفي قالت يا جميله قالت فيها عين جاريه وسطا طب انا عايزاكم تسمعوني دلوقتي هنراجع كل ده لازم اراجعه السبب وأعيد فيه لسبب انا عايزاكم تمرين يا بنات القراءه في القران تحتاجه تمرين وفهم لو فهمتم امتى يجي التفخيم وامتى تيجي الامانه وامتى تيجي بالحرف المكسور مكسور فيها عين جاريه كيف في تقرا انت تنام فيها عين جاريه خلي بالك من عين النن دي التنطه دي دي نبضه بتنط على الغنة لكن في حقيقه مش بيجيب غنه طيب فيها على البساطه فيها عين فيها عين جارية عين جارية عين فيها عين جارية وسطا, يا وسطاً. فيها عين عين أع أع. فيها عين جارية شو رجعت الله عين مش عينون نون نون. عين جارية انتو باتنين دوراك دوراك خالص احسنتي اللي بعدك يلا فيها عين احسنتي فيه انت فيها عين الحمد لله الحلقات دي انا هتسعد عشانك انت ان شاء الله يلا حبيبتي احسنتي بس كسري شرف ره جميلة يلا يا عزي اه فيها عين جاريه احسنتي وانتي اللي عند الباب لو وقفينها ايو عند اتنين حنان فيها عين جاريه جاء جارية انت جا وانت جيت من اول المحاضرة مش من والاخر المحاضرة. طب في عين الجارية جاء لازم يفتح هاتي, هاتي المد من الجوف طيب هنسمع دلوقتي الشيخ الحصري طيب هنسمع دلوقتي الشيخ الحصري قرأيها أحسنتي اسمها وفق كده هي بينات الحصري الشيخ الحصري رحمة الله عليه وهنعلق برضو على فلما ذهروا فلما ذهروا أن ان في أقول لكم أنا أقلق على يجعلوه, وقفه. وقفه. وقفه. وقفه. يجعلوه. شوف في, في اللام يج... يجعلوه لو. مش لو لو لو قطع. يقرأها دمّة. استعرضها يا جاعل يا لو لو لو لو لو لام لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو هنقرا نكمل بين القراء <متحدث> <متحدث> هذا لا يشعرون مشرون قرون شايفين وجاء. وجاء شوفي وجاء وفجا جاء يا أبنى... اننا نا... نا... اننا شنانا... ما شوف... ماتعينا... الطبيعي شوف انت وما أنت وما أنت وما أنت أنت قريبة من النوم وما أنت بمعلم لا ما إزاي بيدي الحرف بدون تعسف يا بنات لا بيفتح بحود أنا بشعر بي وأنك أني شيء فإنه فك مفيش في الانفعالات اللي احنا منعنا في تحبود عن آخرنا وآ أبدا بِمُؤْمِنٍ بمؤمن صادقين شوفي لما بيجي للمد لما بيجي لقراءه المد صادق صادق ما الصادقين انت بتختلس المد انت لما تيجي تقرأ المد بيصادقين فهو بيقولها صادقين كأنه بقولك هنا حركتين دائما الشيخ الحصري في مده بيعلمك ان في المكان بحركتين بطريقة قراءتك صادقين صادقين هنا حرقتين على شايفة كاذب كاذب شايفين فصبر جميل فصبر جميل مس فصبر رن اللي احنا بنعمله خالص جميل اثنين الضمه هاتيها جميل فصبر جميل قبلها اسمعوا فاصابرون جميل فاصابرون مشرون ضمه يستعال على ما علامة على حركتين أربع سي حركات سيام سيّا سيّا فأدنا بل و و, و... قال يا بشرى هذا غلام سوفوا يذروا هم يقرأ يا بشرى بشرى ها ذا غلام بيحكوا مش هذا ولا هذا هذا غلام و في الغيب فتح في اللام وولام. لا مش لا لام في هو بيقرا يا بنات بما يعملون بما بما كسر بكسر الباء مش بما بما دي بما بما الباء مكسوره حرف باء كامل في كسره اتمام الحركه بما حركتين بما يعملون صح. وما بيقراش ببطء ولا ببطء بثمان فتحتين مفتوحه وكانت فيه من الزاهدين. شايفين المد في الزاهدين يختلس المد وقال وقال من مصر الفصل بين الميم والراء مش لامراءتها على بعضها لامراءتي نتخذه و... نتخذه و شوف الفرق شوف... وهو هو هو يقرأ ابنها أو نتخذه ولدا مش أنتخذه هو نحن نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا كان يلعق مع الوالد هو بيقولها أو نتخذه ولدا هو و يعني بيجيب مخرج الواو من مخرج الواو شبتين مش منتخذه من... ولدا وا و... و... و... أو أو نَتَّخِذَهُ ولدا دَا بعد ذلك لها أكواب أو نَتَّخِذَهُ الحركات تَمَكَدَّا لِمُشُفَ فِي الأرض من تفويل تأويل تأويل الذين في مد حركتين تأويل والله حركتين انظر الفصل مني الناس حركتين المدود الطبيعية ولما بلغ ما. ما. و وكذلك نادي الذين محسنين شو البينه الحروف بين الزاي كل حرف وحروف بين يا بنات كل حرف مفصص عن التاني بدون زياده وبدون نقص بدون ابتداء بدون... بدون تكلف بدون تنطيط بدون يعني كل... مثلا احنا من اول عود بنلاقي نقراها غلط يا بنات والله ناقصه يا اما بتقول يا إم تقراها كالتالي عوذ بالله عوذ لله ما تسمعش الوقت فيه بيقرا ايه ابياء اما ازاي سنخ من الاسبوع القادم باذن الله ازيكم الله خيراً. سبحانك اللهم نحمدك اشهد ان لا اله الا انت